أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أَرْسَلْنَا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون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 وَإِنَّ إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أَصَابَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَنَّ وَجْهُهُ مُشْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ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 إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْنِ جئتكم تُقُوم بَأَهْدَاءٍ وجدتم عليه عَلَيْهِ قَالُوا إنا بِمَا وهم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون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 وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا داءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين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 ولو نشاء لدعلنا منكم ملائكة في الْأَرْضِ يخلفون وَإِنَّهُ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم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 هل ينظرون أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَإِن مُّلَاقُوهُ وهم لا يشعرون وَالَّذِينَ يومئذ بعضهم لبعض لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا يا قُرَّةَ لا خوف عليكم اليوم ولا أَلَمْ تحزنون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 وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 وتبارك الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وعنده علم السَّاعَةِ وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشَّفَاعَةَ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون